أ ذ ل ن ا والشكر لله رب العالمين والحوالب خير من فضل ربي و ك ر م ه يا ا ل ش ي خ الله يطول عمار الطيبين و ا ل ر د ي الله ي ع ج ل علىنا بعدمه شيخ تمه ب ي ن دراعي ر هاجبين ما يسمى شيخ لو كان قاضيه م ح ك م ة من ج ف ا ربعه جفاه ا لوادم ا ل أ خ ر ي ن ومن فتح س د ر ه الربعه يحبون اقدمه مثل أ ب و خالد محمد عشير ا ل غ ا ن م ي نخطل أ ه مطل زنجوم ويطلع المدايح ترد ا ه مني شار ومني م ي ن للعطاشه يمجم حنيننا و ر ج م ة يا ولد زايد محمد عسيمك ا اسني يلبس ا ل و ا ط الشرف من يحطك م ح ز م ة أ ن ت في مجدك جلابيب مدح المادحين والله مدحك يعقرب هالشاعر فمه و إ ن ك اللي بعد ربي عوينه المستعين و إ ن ك ا ل ش ي ب الفلاحي بعينه وعلمه الشاعر س ا ع د ن بقدر انا ا ل ب ي ل